هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات حال شيء ككلمه عليه هو الاسم بنص صريحا او مؤولا بالصريح صريحا أو مؤولا بالصريح مؤول بالصريح جرى وهي جملتين جرى وهي شو جمله وان جاء زيد يضحك جاء زيد فعل وفاعل يضحك جمليه فعلية جمليه فعلية في في محل نصب حالة وهي صريحني والله ما قوتد جاء زيد ضاحكا جاء زيد ضاحكا فالضاحكا حالة اسمك الصريح طيب <تصفيق> أخوي كلميكي منصوبة يا كلمية بوية ضاحكة نبيت الحال كيف جاء جاء ضاحكا جاء زيدون بلان أقاتا له بي أبي صاحبك معرفة به أقوت جاء رجل يبلي ضاحك نكراهاد نبيت الحال جاء رجل ضاحك ضاحك نبيتشي صفاء جاء زيد ضاحكا ضاحكا اسميكيش يا صريحة اسمي اسميكيش منصوب صريحة ين مؤولة مؤول جملة شبه جملة بيت المفسر ك أبو كلمات ديت بو تفسير كذني بيرش خوي بلان قصدي لمن بهم من الهيئات هيئه كان تفسيرك اشتك نارونيك لهيئه دا هيا او نارونيانه لهيئه دا رونكاتوا خديش تكانت رون رونكاتوا او ايكا خودي اشتكام رونكات وبيوترشي تمييز بابا كيدو اعمو يا هر اسمي كي منصوب هاد هاي اكان حالكاني رونك دوا وبيوتر حال لمن بهمة ان بهمة لسار وزي إن يعني ان بهمة هندي كلمة هيا يعني اجرومية بكاري هنا وكلمة فصحنين يكيك لو كلمة فصحانا ان إن بهما إن إن فعل، لا ينعرف ينعرف وثمان ينعرف إن عرفناه تولزمانه كلمة كفاصحنيا، وإن لجاتي إن استبهما لما استبهما باشا كابو حال ين اكري حالي فاعل به ين حالي مفعول بيت ين حالي هدوشان بيت ين شنشتكي يا يلا كثير بنحو اما من الفاعل نحو جاء زيد راكبا تماشى جاء زيد راكبا وقوله تعالى فخرج منها خائفا همو امانه كيفي بدا نبزع به ابيت اما حاله هيئتي او شخصيه كيف هاتوا؟ راكب هاتوا يعني بس واريها فخرج منها كيف خرج خائفا أو من المفعول جاري وحالي وشيء كذا رستك, رستك أو شيء مفعول به نحو ركبت الفرس مسرجا يعني حال كون الفرس مسرجا مسرج يعني تيا يعني جلي السرج الجل جل نية كالسر يدان جلة كالسر حيوانة كريت السرجو أي الجل جل عربية كريا كردية عربية شلطان جورية الله علم بها آه بخاف أنا زوجي يكسر لي بدرناك هم. كام بود يكمل زين كامين لا كامين جوازه. لساني مرّن أنوعي زولا. بس قُشت أناك هذا. ركبت الفرس باش باشيس حالي حالي راكبها كم مسرجة يا حالي مركوبك ها ها جل لك لتسأل مركوب نقل راكب. على ما يكون هند جار مثاله ين وبوط على بويك جاري لبن من ظلك بعده بي بزنن ركبت الفرس مسرجا شوف السرج ده سرج حيوان ركبت الفرس مسرجا وقوله تعالى وارسلناك للناس وارسلناك للناس رسولا يعني حال كونك رسولا او منهما اكره حالي فاعلش بي اكره حالي مفعولش به لقيت عبد الله لقيت عبد الله راكبا راكبيني لقيت عبد الله راكباً بشر بن سراكباً لفنايد بن سراكباً ها تعلق ده ولا شيء نعم أجر واد ويت أجر واد وتهادوا شانشين هادوا شان راكباً او يصير ايش خوشي كيت انا منثو بو هريش كان بيبي بابا ميمو بس من فيشي يا لقيت عبد الله راكبا اكريبيلي انا كنت راكبا وهو جالس او انا كنت جالسا وهو راكب بون منا عجيد بمالي عبد الله عجيده دي خانه كيس <تصفيق> يا أخوة استبي يا أخوة سعاتك تربية دانشي دوسعة دوية وديت كيف رأيته كنت جالسا وهو كان راكبا بأسبقه وهات واحد منهما أكربوا أوجبكاري بيني أكربا أوجبكاري بيني بلهم يستبي حالبوكي حالبو, حالبو هردوشان أو منهما نحو لقيت عبد الله راكب يستبي هردوشان بكار هاتو يعني أو الدقيقترا لقيت عبد الله راكبا بو هريك اقلوانا بتواني بو مفعوليش بكاري بيني بتواني بو فاعليش بكاري بيني لكتابي تحفزنياش محيدين عبد الحميد اوه بكاري هنا اوه أو الدقيق ترى بالله اما مش درست شون كواتد راكبيني كابو هدوشان قيشتون بايك هدوشان سواربون هدوشان سواربون او كاتب بو فاعلك و بو مفعولكش ب بي هدوشان بايك وراكبون ورن مكتبه كان شلون هاتوا راكبا <تصفيق> او عامليك حال منصوب بكاشيه الفعل يعني عاملي حال كمنصوبه به فعلك ايش من جاء زيد جاءا ركبت ركيبا وهروها كابو ناصبي حال هو الفعل او شبهه او شبهه وقد يكون الظرف وقد يكون الجار والمجرور بأم مسلش مراجعي كثير بمتواولة كان يعني أواني عامي لي حالشين أكلية أما عنب السفعل حالي حال فاعلي هنا حال مفعولي هنا وحالي فاعل ومفعولي شبيكة وهنا وأشكر يا راكبا راكباً بوهركام جلوانة درس بيت <تصفيق> <تصفيق> وقد تاتي بنسوا وقد تاتي الحال ايضا من المجرور <تصفيق> وقد تاتي الحال ايضا من المجرور بالحرف نحو مررت بهند مررت بهند راكبه مررت بهند راكبه اسئت وني بل مررت بهند راكبتين بكيتشي صفه بل مجد راكبه ابيته حال است هند لم جمله مفعلا مفعول به يا نهدشانا بل اسم مجرور ويقد قد تاتي الحال ايضا من المجرور بالحرف نحو مررت بهند راكبه راكبه او بالمضاف جاء روايه مجرور هي اليه نحو ان اتبع مله ابراهيم حنيفا ان اتبع مله ابراهيم حنيفا ليس حنيفا حالا حالي شيء حالي إبراهيم إبراهيم نرسمه كده شو إن شيء؟ مجرى وكابلا بتيه مجرى هو قيدني أج عاملك إيش يا مضاف إبراهيم مضاف إليه ابو أجر مجرور بحرف جر كده أجر مجرور بإضافة جر كده أكره حاليها به أكره حاليها به أودو سيم وتأتي أيضا من الخبر And it من الخبر نحو هذا زيد This هذا زيد green leaf This is a green leaf Is it green? Is it ولا تاتي الحال من المبتدا بلن حال مبتدا نايت ولا تاتي الحال من المبتدا على الصحيح يعني خلاف شيء بل على الراجح او يحال ب مبتدا نايت يعني صاحبي حال نابه مبتدا بيت ولا يكون الحال الا تستكتب بك ختان ولا يكون الحال إلا نكره فان وقع بلفظ المعرفه أول بنكره نحو جاء زيد وحده اي منفردا حال ابن شرباء نابه حال معرفه بيت فان وقع بلفظ المعرفه اغلب المعارفات معرفش ما خندوا بهر شيء وازيك المعارف حد نابه أجر منهد جاء الزيد وحده هو أبي تأويل ذكره أولى يعني فسر بكلمة نكرة أولى يعني فسر تأويل ذكرها بكلمة نكرة جاء الزيد وحده عيسى وحده معرفية شون كمضافة ولا ولا ضمير مضافة ولا ضمير معرفية برام جاء الزيد وحده بمعنى إياه جاء الزيد منفردنا قيدنيه يعني هركلمة هذا معرفه تفسير شهاب ولا نكرا قيد يدرس ذا والغالب كونه مشتقا يعني بزوري حال مشتقه يعني اسم فاعل واسم مفعول او وقد يقع جامدا وقد يقع جامدا هند جاري جامدا مؤولا بمشتق نحو بدت الجاريه قمرا يعني ظهرت ظهرت الجارية قمرا ليس قمرا مشتقنية جامدة بلان بدت الجارية مضيئة قمرا يعني مضيئة تشبيه كدوبه بقمر وبعته يدا بيد <تصفيق> يدا بيد ام جملة يدا بيد يعني اي متقابضيني يعني بهم داوة يجب مني داوة دس بدس كشب الله يبيعته متقابضيني يعني هذا النبيت لجيء وهاته فسر بكلمه وادخلوا, وادخلوا رجلا رجلا يعني يك يك بيانا جورة مترتبين يعني مترتبين وادخلوا مترتبين ما دام الله وادخلوا بواب جمع وادخلوا رجلا رجلا أي مترتبين إذا امش يا أمش مؤولة كلميك هرشا رجلا رجلا رجلا رجلا مشتق بلا مؤولة با مترتبين درسته، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام وحال نايت لرستة الا بين دواي شي بيت لدواي اركان جملة بيت فعل فاعليا مستذوقا بردوي وذت ولا يكون إلا بعد تمام الكلام أي بعد جملة تامة بمعنى أنه ليس أحد جزء أي الجملة أما معنايتك ألين إلا أبيت بيت إلا بردوي بيت وليس المراد بتمام الكلام أن يكون الكلام مستغني عنه ما بس لرستد بيوس من بينية ألين فضليه يعني لدوي اركان الجمله ديت يعني لروي ما نا و بيس من بينيه نعم بالان اصلي جمله, جملة, كمسند ومسند بحال كدني جملة بي بي بلان بو دا جمله بو معنى بدليل قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحن قبلين مرحن فضليه وبيس من ولا تمشي في الأرض. او كاوير نشرشتين ولا تمشي في الارض مرحا كابو مرحا حالا في بيس من بيتي بو معنا بو تركيبو جمله بلام ولا تمشي في الارض جملكه او بوى او ما بسته ولا يكون صاحب الحال الا معرفه صاحبي حاليش هي معرفه بها كما تقدم في الامثله يعني لو هم من هنالك هي همو صاحب ان كان لك بون جاء لك ان يكون مفعول ان يكون لك ان بيت لك بون يكون لك ان ابي لك ان ابي هو كاري شيء هو كاري يكون لك ان يكون لك ان يكون نحو في الدار جالسا رجل في الدار جالسا رجل لك جالسا حالك حالي رجلنا رجل في الدار جالسا رجل لبره وكان بيشكوتو جالسا حالي، لبره بيشكوتوم بيشكوتنا كي مسوغه يعني هو كان يكبو درسبوني كبمشيو بيت اجنا الا <تصفيق> فاش نكوتايا نعبو صاحبي حال شي بيت نكير بنت وعنديك العلماء ما كان في الدار جالسا رجل ألين جالسا حالي رجل نية حالي رجل نية في الدار ارن في الدار جار ومجرور جار ومجرور متعلقان بخبر محذوف تقديره مستقر مستقر باشا لناو شي مستقر اقدامنا مستقر ضميريك شيء انا لناو مستقر اش ضميرك هيا ام جالسنا حالي او ضميري لناو مستقر شوان اقد جملكة واليبكين رجل مستقر هو عم زميلك رجل مستقر في مكان مرة إيبقوا تجيه رجل سك رجل مستقر أقول وامن ليكذ زميلك هي في الدار أو كاتشي جالسا يعني حال كوني هذا أو زميلة زميلك إيش معرفة بوشيوح أما حال بوتي حال بوم معرفة يقناك بونك وهو الصحيح وهو الصحيح وقوله تعالى في أربعة أيام أربعة نكري طبعا مادام إضافة كلاوة كوابو لبر أويك إضافة كلاوة بنسى نكرا مضافة لس أربعة أيام ما مسوغاتها في أربعة أيام سواء وقوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها إلا لها منذرون وما أهلكنا من قرية إلا لها سكوا حالك لها منذرون ختيش بسذب كشر لها منذرون بنس جملة في محل نصب حال لها منذرون جملايك في محل نصب حال بنسوي المسوغ مسوغه كشيا تقدم النفي السحالي قريه, قرية قريه صاحب حاله اكله صاحب حال نكره ب بلاوياتها وقريه نكره بلا نكره يا اغلى سياق نفيدها شيء عام وما اهلكنا من قريه نكره يعني حتى شيء قريه بو نكره في سياق النفي لبرنا في لبرنا في او او قريه قيد نبان نجرش به حالي ومسوغك تقدم النفي وقراءه بعضهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا مصدقا وي مصدقون فشيخ عندنا مصدقا لسر مصدقا بنسحان بالنصب هينايتي وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ كيف جاءَهُمْ مصدِّقًا باشا كتاب كان كتاباً كتاب صاحبي حالاً فازنك رأي بَلَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ أَأَوْ جَارُّ مَجْرُورًا بَنُسَلَسَرِي مُتَعَلِّقَانِ بِنَعْتٍ أجد تقدير جملة كوالبكم بنقط بنعت بنسة مرفوع بنعت مرفوع أجد تقدير جملة كوالبكم براين ولما جاءهم كتاب ثابت من الله كتابك ما نشيلك نكري كتابك نكرا كينما بويلا سر كتاب نس نكرا مخصصة بالوصف نكرا مخصصة بالوصف كما وصفك ابو جار مجرور كبوت من متعلق بخبر محذوف يا بمحذوف نك خبر محذوف بنعت بنعت بل جار مجرور بنعت متعلقان بنعت مرفوع يعني يا كتاب ثابت من عند الله او انك ركنهما بويا امانه مسوقات اجر مسوقات واحد قيدنيه باصاحب حالك تشيبت نك ويقع الحال ظرفا حال اكدتش تشيج ظرف ضرفة نحو رأيت الهلال بين السحاب رأيت الهلال شاوي زور تشجبو شو هلال خيبة أسأي شنا بين ريت بين الهلال رأاه بين السحاب عفو بين السحاب رأيت الهلال بين السحاب لن يها وركان شو هلال بيني و حسب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> للظرف دا الظرف ده درسه لبروا بين السحاب كظرفه كن شبه جمله متعلق بمحذوف تقديره مستقرا ف هواي وتبيتي رايت الهلال مستقرا بين السحابي أم ظرفتها أم بين السحاب حالة أو ظرفا متعلقا بكلميك وتقديره مستقرا وجارا ومجرورا نحو فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه مستقرا يعني استقرا ويتعلقان بمستقر او استقر محذوفين وجوبا ويقع جمله أشكرت حال جمله به بران جمليك ابيتشي به خبريبه مرتبطه بالواو والضمير او بالضمير او بالواو تاكوتا كابو تاكو جمله اكري بران بمرج خبريبه ان شائنه بي خبري بيت واوي كي لا بيت وضميرش نحو خرجوا من ديارهم وهم ألوف خرجوا من ديارهم كيف خرجوا وهم ألوف شي متشاته ما خبره وهم ألوف امريك ان جوابي شي وهم واو حاليه ان ضميرش تاع واش انا ضمير <تصفيق> اهبطوا اهبطوا بعضكم لبعض عدو بعضكم لبعض عدو هذا بعضكم لبعض عدو هذه جملة اسمية همي بهاكه جملة اسمية حال للضمير في كلمة اهبطوا كالكلمه اهبطو ضمير هي واو كايه يعني اهبطوا حال كوني حال كوني بعضكم لبعض عدو دابز دابزن دابز نخوري بوشي واع حال بسر ببن هنديك دجمني هندكتان هنديك هتا قيام الدين اهبطوا بعضكم لبعض عدو او بالواو جاري واهي بس شيا بس واو لان اكله الذئب ونحن عصبه استا لان اكله الذئب حال كوننا عصبه جماعه يعني يقول شلون يا اخو قال اي ماشي جماعتك استا ونحن عصبه نحن عصبه الا سر نحن كشتم بدروز نبي نحن ونحن عصبة نحن عصبة يعني نحن جماعة كابو واوي حاليا تنها واوي حاليا بلجيا لسر اوي كوا ام جملة كاتوا حال بوتشي حال بو حال بو الذئب حال من الذئب والرابط هو الواو ولا دخل لكلمتي نحن في المساله صلى الله على محمد بك غاري عارفه ماشي يا خبر